إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِصْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ سَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحسابا مَا خَلَقَ اللهَّهُ ذَِكَ إَّا بِالحَُّ فَصصّلآياتاتِ لِقَوْم يعَمُون إِ فخْتِلَ في فيِي الَّْلِ وَنَّ ذَالِ وَمَا خَلَقَ اللهَّهُ في السَّمواتِ وَ الأَضلَ آياتاتِ لِقَوْمَتَّكُ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 يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام فَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَاسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ فلا في ضيانهم يعمون واذا مس الانسان الضر دعانا لدنبه او قاعدا او قائما فلم ما كشفنا عنه ضر وهو ما لك الا لم يدعنا الى ضل مسه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 مَا تَلَتُهُ عَلَيكُم وَلَا أَدَرَكُون بِهِي سَقَدَ لَ بِسْتُ فيِيكُمْ عُمرًَا مِن قَبَلِ أَفَل تَعقِلون فَمَنْ أَظْلَمُ مِ نِفْتَرَ عَ اللهَّ كَذِبًا أَوْ كَذزَّبَ بياتِ إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء قُلْأَتُونَبِّونَ اللهَّه بِمَا ل لا يَعلمم فيِي السَّمواتِ وَلَا فِيأَرض صُبَبحانهُ وَتَعَلَ َّا يُشْرِكُون وَمَا كانَانًا النَّ سُ إِلَّا أَّ تَ وَخِذَةًَ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 إن رسلنا يكتبون مَا تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها فأشرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعو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 يا ايها الناس انما دغيف على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم ثم الينا نرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون اننا مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط بين نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل وَالْأَنْعَامَ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ صُخْرَهَا وَالْجِبَالَ جَلَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمُؤْنَى لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا اجعلناها حصنًا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى من يشاء إلى أصراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة لمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كانما اوسيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اول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 إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تدلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماي والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فَسَيَكُونُونَ اللَّهُ فَكُلُّ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا لَذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى لَا تَصْرِفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا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 اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هذا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ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 تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَكْثَرُهُمْ سَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَنبَ يَحْصُرُهُمْ كَأَنَّهُمْ يَلْبَثُونَ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِن مَّا فَأَمَّا الَّذِينَ عُدُّوا لِمَنْ يَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ سَهِيْلٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَّتْرُ رسولهم خضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضروا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل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 به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبون أحق هو كله وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به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 هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمُ نُعْذْرَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى ورحمة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 ala in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 يَطْرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَنُفْلِحُنَّ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 كُْ ثمَُّ لاَا يَكُْ أَمُكُمْ عَلَيكُم غَّتَثُمَّ قُبُوا إلَ وَلا تُ ظِرُون فَإِن تَوَّتُ فَمَا سَألتُكُ مِن أَجرٍْ إن أَجرِيَ إِللاا عَ اللهَّ وَأمِرْتُ أنن كُونَ منِن المُسلْلمين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 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ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 يَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا اهْتَدَيْنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَغَا وَلَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ وقالَ لِخِلالِ العَوْنُ كُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ فَلَمَّا جَاءَ السَّاحِرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا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 بِالْعَوْنِ وَمَلَائِكِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنَّ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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا وادعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إن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 قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا ذِي بَأْنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعُوهُمْ فِي الْعَوْنِ وَجُنُودِهِمْ بغَيْرِ وَعْدٍ وَعدْوَانٍ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 قاموا ان كنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتقول لمن خلفك ايه وانك فيرا من الناس عن اياتنا لغافل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 فَإِن كُ تَفِي شَكِم مَِّا أَن زَلنا إلَيكَ فَسْأَلَِّذينَ يَقرَعونَ الكِتابَابَ مِنْ قَبلِك لَ قَددَ أَكَ الحَقُّ مِ رَُبِّكَ فَلا تَكًُا مِنَ المُمْتَرين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 لَ لَا كََت قَرِييَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَه إِمَُهَا إِللاا قَوْمُون سَلََمَّا آممَنُ لََّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِ فِي الحَياتةِ الدُّنْيَا وَمَتَعَّهُم إلَى خين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 لَفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَوَقَّفُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 الذيينَ تَعبددونَ مِ دُون اللههِ وَلك مد الله الذي يتَوفَّكُم وَ عَبد الله الذي يَيتَوسَّكُم وَمِرتُ أن أكونَ مِنَ المُؤمِنين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 وإن يمسسك الله بضرر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد يصيب بِهِ من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضل فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يُسْلِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يظلم عليها وما أنا عليكم بوكيل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَاصْمِلْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خير